وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجا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 لا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسر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 فبثوا الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافاتهم ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن أم هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن كافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 أكلنا فستعلمون من وفي ضلال مبين قل أرايت إن أصبحنا laikum غرا فمن